وَمَن يَقُول مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّا هُمْ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِي الدَّهَانَنَمْ كَذَلِكَ نجزيج الله الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وادعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلج أفإن ميت فهم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 قُل مَن يكلكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا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 الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا لَ إَّ السََّدُْم نَفحَةُم مِن عَذَادِ وَغِّْكَ لَ يَقولُول ي وَلَنَا إِ نضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردن أتينا بها وكفى حاسبين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 وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُم لَّهُ مُنكِرُونَ